Book 2 30 i 7 37 37 Naputu fi putik fi al on se vozi motorom يُسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت هو يذهب على الأقدام هو يذهب على الأقدام on se vozi brodom hu jusefiru bis sefina Hua jusefir bis sefina on se vozi čaamcem. Hua jusefiru bil kaaba jusefir bil karib on plivahua jesbah Hua Далије овдје опасно. هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Далије опасно сам هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ da li je opasno šetati noću? Hal il tanazzu laylan khatar? Hal al tanazzu laylan Pogriješili smo put. Lakad adhana at-tariq. Laqad adhana Na pogrešnom smo putu. Nahnu fi نحن في الطريق الخاطئ. مورا مو ندور ونرجع. يجب ان ندور ونرجع. غديس اوغدي يمكن إيقاف السيارة هنا؟ اين يمكن ايقاف السياره هنا؟ i mali ovdje parkira lište. A južedu huna mokifu se A huna Koliko dugo se ovdje može parkirati. Keil mudda tu leti jumkinu okufaha huna? Kam el mudda el leti jumkin huna. Da هل تمارسو سكي؟ هل تمارس السكي؟ Vozite li هل تصعدو بالتلفريك الى اعلى؟ هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ Moguli se هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟